دَرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 نزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناهم ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.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 كل ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نمو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن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 خير للذين يتكونون، أ فلا تعقلون، قد نعلم إن. وليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبل قبلك فصدروا على ما كذبوا وأذووا وأذووا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله.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 فلو لا إذ جاءه بسنات ضروع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتهم كنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوء ان بجاهله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه وفور رحيم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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينذيكم من ظلمات البل و البحر تدعونه تضروع و خفية تدعونه تضروع و مِنْ هَذِهِ لنكونن مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ لنهجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن سبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم سياع أو يلبسكم سياع ويذنق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون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 بهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ووروتهم الحياة الدنيا وَاذَكِّرْ بِأَنَّ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ سُرَاجٌ مِنْ حَمِيدٍ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 بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى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 قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَذَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وقد هدى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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرين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 ثمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَزِلَّ مَا هُم بَارِكُم الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 كبرون ولا قد كنتم نفرادا كما خلقناكم اول مروه وتركتم ما حولناكم وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم وما نرى معكم شفعان قوم الذين زعمتم انهم فيكم شركا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 اخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا له اخضرا فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قوالد دانيه وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا طِنْ وَالْدَانِيَةُ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ مُشْتَبِهَ وَغَيْرَ مُتَشَابِه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 قد جاءكم بصائر من ربك فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أن عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ول درست ول لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو ساء الله ما أسركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 ونقلب أفئدهم وبيصارهم كما لم يؤمنوا به أو ولمروه ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون.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 وَإِنَّكَ لَثَاوِرٌ لِيُضِلُّون بِأَهْوَائِهِمْ وَيَهْدِي لِعَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واننه لفسق وَإِنَّ الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ اطعتوهم انكم لمشركون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 ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني بالرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين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 سائما يحكمون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ولا يفترؤون. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر نسل الله عليها افتراء علي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 إنه لكم عدو مبين فما ليت أزواجه من الضأن ثنين ومن الماعث ثنين قل آذك ريم حر وما من الأنثيين أم استملت عليه أرحام الأنثيين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 قل لا أجد في ما أُوحى إليّ محرماً على طعام يطعمه إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإن له رداء أو لحم خنزير فإن له رداء لغير الله به فَلَنْ يَضُرَّهُ وَلَا باغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرّمنا كل الذي ظفرو ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى أو ما اختلط بعذب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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَغَّلْ بِكُمْ عَلَى سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّكُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون وَهَذَا كِتَابٌ أَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُ أن إِنَّمَا أُزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَوَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَلَى دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا فَسَنَذِ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سَنعَذَابُهُم بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ